بسوء متعذار من جالي عبي النذير ولا يا صلي وسلم دائما السلطة لحبيبك الخير الخرق كله. ولا ودد من الفعل القيمين قراء ضيف عالم براسي غير متشمين. لا يا وسلم دائما السلطة لحبيبك الخير لو كنت أعلم أني ما وقره كتمت شرا بدالي منه بالكتمين. <تصفيق> أراد ديجي من غايتها كما يرد ديجي ما والخير فلا بالما في كثر سوتها ان الطعم يقوى سوتنا لا إنسان صائمة وإن يستعلته المرع فلا تزمي. ولا يصلي وسلم دائما اردى على حبيبك خير خطني. حسن قاتلة من لم يدري ان السنع في الدسم. ولا يصلي دائما من جوين ومن فربما سر من صفرخ الدم من عين قد امتلاد من المعارم والزم حمية الندمين ولا يسجر من دا دا لا من الوضع على مع معضاك نزف التيمين من الامداج من الوضع على حبيبيت لا بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي اقمت عمرتك الخير لكن ما تورطت فيه وماستقمت فيما قولي لك استقم ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أسلي فرض ولا مصلي سوى فرد ولا أسوي سُنَّةً من أي ضلاع إذا أن اشتكر قدمه ضر من ورمي لا وسلم لا من ساقين أفشى وتواء تاتلي جارتك سنم تر بلدمي لا صلي وسلم دائمًا أبدا لا, أي من على يصلي وسلم أبدا لا أي شم من ذهب لا صلي وسلم فقد زودوا في ضرورته إن الضروره لا تعد على الحاسم وكيف تدوي الى الدنيا ضروره من دورا لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن جميعهم نبينا العامر النايفل ابر في قول لا اله الا ولا تذل دائما والحبيب ولا والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول منا على ولا نبينا دائما إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ وَلَا يَسْلَمُ دَائِمًا رَبَّهُ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ فَخَلَقَ في فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ يَوْمًا مِنْ, من وَرَا كَرِيمٍ وَلَا يَسْلَمُ دَائِمًا رَبَّهُ عَلَى خير خطبني. وواقفون من نقطة الالم او من شكل الحكم. ولا يصلم دائما حبيبك خير والذي تم معناه صورة سوى الصفاء حبيب بارئ ونصمي. ولا دائما حبيبك خير <تصفيق> من شريك في معاثني وجوهر الفسن في غير مقسمي. <تصفيق> مدار النصارى في نبي مو بقوم بمشيتها مات في وقتك وليس لها دائما ابدا لا بلا ما شئت من شرف ونت قدر ما من اظمي وليس لها سلم دائما ابدا لا بين به دائما लोना सबर कदर हो आया तू इस वक़्त में आया स्मूही नहीं और आधारी सर्रुई में لا في الله مبلغ العلم فيه انه بشر خير خلق الله كله لا دائما كل آئين رسول كرام وياه اتصلت من نوريه فيه ونحن فضل لله من حبيبك كواكب زانه متسمين الذار في ترف والبدر في شرف والبار في كرم والدار في مير. الله ربي وسليم أبدا على عبدي الطائع لعنه فرد من جلادتي في عسكر هنا تلقاه في هشمين. الله وسلم وسليم أبدا على حبيبي المقنون في صدق من ما منطق منه متزمين. أتي بيادل تربا ضماظ وعوت وعلي من تشقين من دائما حبيبك <تصفيق> خير الخلق دائما حبيبك خير الخلق بمبتدئ دائما أبداً. يا منتفرس سفير فرس وانهو قد انثرو بلولد بوسه ونخمي ولا فن دائما أبدا على حديث خير الخرب بقيان كسراه ومنصدر من دائما أبدا من اسكن عليه والنار سائل من صدري على حبيبك خير ساء ساءت انغابت بعيرتها والدواردها بالقذين ضمين اللهم صل وسلم دائما على حبيبك ما بالماء من برل انه سن ما بالنار من برل اللهم صل وسلم دائما على حبيبك والجن ولا ساتعة ولا يظهر من معنى ومن كلمه عمو والصمو فاعلان البشائر لم تسمع بارقة لنزار لم تشم من بعد ما اهبرني sesكوى المكاعينه بأن دينهم يوج وسلم دائما ابدا خير كل ما في من شوب ويم ما في زره الميصلة فى وسلم دائما لحبيبك خير خلق كل بعدما في من شوب ويم سلم اتعرض عن طريق الواي منهزم بنشات يَا قوي ترى أبتالوا أبراتن أواسكرين بلا سامراتيرو رأي سلول سليم دائماً الأبدار رأي بيكخير ما شاء المتقين رأي سلول خير <تصفيق> <تصفيق> دائماً الأبدار رأي بيكخير يا سجعل ساجدة تمشيلي على ساق بلا قدمي وليس قد دائما أبدا في لأنما سطر لما كتبت فرع من بدل خط باللقمي وليس قد دائما أبدا في الخط كله قمامة تقيها روتيس صمت بالقمر المنشاقي ان له من قلبي نسبة مبرورة القصمي هنا يصلي وسلم حبيبك وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنواعي ولا يصلي وسلم دائما ابدا يا حبيبك فايد الخرط في الغار والصدق لم ما ما من العربين. ولا يصلي Senin daiman abada hadihi qayatu Rabbil kanaama walla annaka butaala khairu wariyati lam tumsa'u bi al-tawba عن من الدرر يا من ال ولن تنجو Senin daiman abada hadihi خير سلّم دائماً يا دارين من يدي الا استلمت دار من خير المسلمين ولا سلم دائماً لا قلبا اذا نامت لم ينم ولا سلم من النبوة فليس ينكر في حال مُطْلِعٍ عَلَى الله وَالْأَرْضِ دَائِمًا بمكتسب ولا نبينا وَبِظَاهِرٍ غيب اللَّهُ مَا وصبا وَهُوَ وَلَا وسلم دائماً وأطلق أرباً من عَلَى غَيْبٍ Tak nak tercavat atau Ata kerjurat pun tidak suri duni. Allah yang jimat jimat jaya mana benda. Habibin dah elok pun dia. Yang jimat jadau kita tulis tabiat. Say guna dhammi, minat yammi, say guna dhammi, minat yammi. Allah yang jimat jimat jaya mana benda. Habibin dah elok حيو الحزب لي فاكر يزاد حسنا هو منتظم وليس ينقذ قادرا غير منتظم والله صل وسلم دائما أبدا حبيب الحزب وما تتاول أعمال المديد ما فيه من كرم الأخلاق وشعين والله صل وسلم دائما أبدا حبيب الحزب آيات حق من الرحمن مدازة قديمة صفة الموصوف في القدم والله صل وسلم دائما أبدا تذكرين بزمان وتخبرنا ان المادي و و رميز على كل الله من ففقد كل موجزة من النبي نجار ولم تدم على كل واحد الله من صلى كما يجب من يكون من شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان دائما هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان كموجل في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام ما تعد ولا تصا ولا تسامع لاكسار ابن سامي الله صلى قارها فقلت له لقد بها بالله <يعبد> وسلم دائما جتوى خيفة من حر النار لذا فاتحر لذا من غردا شبيه. الله يسلمك الله يمنع من النار. الله يبيك الله يبارك فيك. النار من وكلمه. الله يسلمك الله من غيرها في الناس لم لا كجبن لعسود راعي الكروة تجاولا وعين الحذق الفامي. لا إله إلا الله الحي الحميد. ضوء الشمس من رمادين وينكر الفم الماء من ولا <تصفيق> من يممن هفون صاتو سينو متون لينق أنا يا طلكبر علي موتا سريت من حرم ليلا الى حرم كما سر البدر في دجين من الظلم. وبتترقى من قبيقة وسيلة لم تدرك ولم بقدمة كجميع والنبيل بها ورزي تقديم ما أخذ من أراقدمي. لا إله إلا وانت في موكب كنت فيه صاحب العالمين. في إذا لم تدع من الدنيا ولا مرقًا له كل مقام بالاضافه اسنودت بالرقم سنفرد العالميه وعلى الخليفه الدائم اي مستتر عن العيون وسير الاي مبتتئ وعلى كل لا مشترك وجست كل مقام غير المزاعم مقدار ما أوليت من رتب وانسا إدرك ما أوليت من نعم وعلى من دائما أبدا لعبيبك خير رطبين ما شهل سامين لنا من لأيين عيك غير من هديم وعلى الله دائما بأكرم كنا أكرم nelle قلوب اليدى أنبعه بيستي كأنبتين أجفلات غفلا من الغنم علىاس يا يلقاهم في كل مُترك حتى كوب القنالة من على وظمات علىاس صغر يلاعنا نهلا أفضل الحبيبين you have ولا ادرنا عدة ما لم تكن من لالي لشوري الحرور ولا دين ضيف حل ساته بكل قرن لا من ادقري ولا سلم دائما فوق سبعات يرمي بموج من اكتاد ملتمي منتدف للاعي متاسب يستوى بمستاثر للكفرهم الصليمين. ولا وسلم دائما دا قد من بعد قربتها موصولة الرحيم. ولا منهم بخير اب وخير بال فلم تيتم ولم تيم. متبادل فصالا مصادمهم مذرى منه في كل مستدمي وصل حنينا وصل, وصل بدرا وصل عهدا فصولها من الله خمي على البيض بعد ما ورد من هذا كله بؤس من لمي وقاتل بسمر خاتم عتركات اطلع مهم حرفه جيز من غير مهاجمي وقال صلى الله عليه وسلم دائما ابدا لحبيبك الخير قلت لهم سيما تميزهم ولو ردوا يمتازوا بسما من السلام وقال صلى على الله عليه وسلم دائما كل كمين. دا من بسيم فرقان ما بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث بين الباحوث من الباحوث ان غير الباحوث بين الباحوث في السمت التي كليش هاللما دش بالذي لا دائما من جديد في وكم خصما من خصمي لا دائما لا في كل في, في دائما خدمت بمدين اثقل بي ذنوب عمري مضى في الشر والخدمه لا صل وسلم دائما مدا حبيبي تحير من أبي بيكا في <تصفيق> الحالاتيني وما. أصلت لا في تجارتها. رمتوا سردي لا في بيله وفي إذا عدي جنبا فما عدي بمنتقد من النبي ولا حبي بمنصرمي وإن لي جمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخير خلق بالاسممي وإن ولكن في انك تجد انك فضل انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد ولن يفوت نحن من نحن نحن نحن نحن نحن نحن في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ان لا تقنتي من ذله عظمه ان الكبائر فِي الغفرانك اللهم ما يسر وسلم رحمة ربي حين يقسم اتت على عسير حكم في القسم ما يسر तू عبدك في भी कभी दारा ही ना दो सबर मत अतरो दावल जनहसी नायक जिन्दा है ना हमें आदमी जिन्दा है तबुली आदमी सूरज सरात हिम कर दाय मचिन हरा नबी भी मुन हलीनूम सजी नायक जिन्दा है ना हमें आदमी जिन्दा है तबुली हरा नाराज़ الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وخفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعبر الله سلِّم دائماً أبدا يا ربي بيت لكل المسلمين بما في المسجد بيته في طيبه الحرم واسمه قسم من القصر القسمين بردة يجب ختمت والحمد لله في يجب وفي نتحدث عن المنطقه التي يجب ان نتحدث عن المنطقه التي يجب ان نتحدث عن المنطقه التي يجب ان نتحدث عن المنطقه التي يجب ان سلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير محمد صلى الله عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير محمد صلى hari alhamdulillah ni muy geul yimbinde lolou la ko gëna ni ci mbolem bindewi tar ko yalla joxone manam tar lepp boudé futti xaj yusufu momu la yonentou nak lepp mom la ko yalla jox rek motax mo gëna ci yusufa ko sakku ba di ko fitnal ben ci kasso ko yonentou bi sallallahu alaihi dafa ak be da farabeto rafet dama xamne djegina ndayo waye kooko gis itam dang koy wèk dama xamne sax xel lu nek la jige ni doon def mom ragal ko waye so jaxassok mom nak diko gëndi sap rek lé ay su fekkone ci misra déggné ñu melow lëxab yónnté bari giñ kon duñ ko ci atana joxé ré bon ñu gis ku gëna dan collani doug waye duñ dog seen loxor nga xam ci def yusufa da fa rafeton da jigen ni gifé fa xey nga bon di dog wa fa am lek seen loxoté ñu ko réne ngi taram yusufa rek ñoy ci ñu goom adamade ci maraaka da bu muy maraaka ci maraaka yi mom la jigen wax ci sala waye ay isa dana ne sen la xol lañ doob bay gissay yusuf waye bu gissone yonentou bi sallallahu alaihi wasallam kon ci am sen xol lañuy doob de la ay isa ci genn gudi gudi wero badar moy bi wero am di gëna rafeté ñune yonentou ngi mantou khonkh mune ma diko khol di khol wer wi waya yalla xamna ni runtu be ma rafet wer